آمِينَ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ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 وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ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 لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجًا قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقالَاوا لَا تَذَرٌَّ آالِهَتَكُمْ وَلَا تَدَرٌَّ وََّوْ وَلَا سُوَعَوْ وَلَا يَغُثَ وَيَعُوقَ وَنَ الصّرَام وَقَدَ أَضَلُّ ككثيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِللاا بَلَلَام. مِنَ الْخَطِيئَةِ اتَّهُمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالُوا نُوحُ رَبِّ لَا تَدَعْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دياراً